Dil kaum <laughs> وَأَتَيْنَا عِيسَى بِنَبُوٍّ مِنْ الْبَيْنَاتِ وَأَنْ يَغْنَاهُ بِرُوحِ الْقُسْمِ وَلَوْ شاء ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر am um. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الْوَالِمُونَ 119. لا تأخذه ولا وَسِعَ كُوسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ <لا> فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ تَمْسَكَ بِالْأُرْوَةِ الْوُثْقَى ثم سكن في لها والله